لكل كل بالها تحكي حكاية أخرتها الندم تحكي وكلامها عذاب ويقص وخفو بتموت من القلم كل وحدة حاسة بالورباية عايزة تروح بعيد لنفسها متطمنة ولا قلبها عايز سعيد لكل كل وحدة تحكي حكاية أخرتها النادم تحكي وكلامها عذاب ويأس وخف بتموت من الألم كل وحدة حاسة بالغرباية عايزة تروح بعيد نفسها متضمنة ولا قلبها Anaf sa shouf bania wahda أنا عايزة اقول لك حاجة مجنونة ياريت تفهمها أقول بعد اللي شفته معك كان عندي شعور حسها على الطور أنا عايزة اقول لك حاجة مجنونة ياريت تفهمها أقول بعد اللي شفته معك كان عندي شعور سهل لو انت اقولوا علبلسم هتفهموا خلاص اقول انا حاسه ان انت يا حبيبي اللي جارح كل Uf, banae wahda pti ptissim. Liko le wahda bilha, takia, kia, kia, كل واحدة حسة بالغربة عايزة تروح بعيد لا نفسها متضمنة ولا قلبها عايزة